الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده رسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فهذا الدرس الثاني من شرح غاية السور لابن المبرئ والتعليق عليه على حسب الطريقة التي ذكرنا أننا سنسلكها إن شاء الله وبدأ المؤلف رحمه الله تعالى بعد المقدمه يتكلم على بعض مقدمات هذا العلم مبادئه فذكر بعض المبادئ العشر التي ذكرناها من قبل مفصلة في موضع أخرى وذكرناها أيضا في الدورة التي انتهت الاسبوع الماضي عندما شرحنا قواعد الأصول فلا نذكر أكثر مما ذكره المؤلف لكن معلق على ما ذكره المؤلف فانه قال إن اصول الفقه مركب من مضاف ومضاف اليه قلنا من قبل إن العلماء يعرفون اصول الفقه بطريقتين أو بتعريفين يعرفونه بالنظر الى كونه مركبا تركيبا اضافيا من مضاف ومضاف اليه ويعرفونه باعتبار كونه صار علما على هذا الفن وقول المؤلف انه مركب من مضاف ومضاف اليه فيه قصور لان اصطلاح الفقه في الحقيقه مركب من ثلاثه اجزاء بالمعنى الاضافي هو المؤلف سيذكر الكاليفي الاضافي واللقب لكن هو في الحقيقه بالمعنى الإضافي مركب من مضاف ومضاف إليه وإضافة المضاف والمضاف إليه لفظيان والإضافة أمر معنوي فحينئذ نعرف كل من المضاف والمضاف إليه ثم ما تقتضيه هذه الإضافة اللي المعنى الذي حصل بإضافة الأصول إلى الفقه اللي هي أي أنه أدلة الفقه كما قال التقي السبك رحمه الله فبعض الاصليين بدا بتعريف المضاف قبل المضاف اليه وبعضهم بدأ بتعريف المضاف إليه قبل المضاف عموما الاصليون لهم طريقتان عندما يعرفون هذا الفن منهم من يبدا بالتعريف الاضافي ثم بالتعريف اللقبي ومنهم من يعكس يبدا بالتعريف اللقبي ثم التعريف الاضافي وهناك كلة من العلماء اقتصر على تعريف اللقبي ولم يعول على تعريف الاضافي وسنبين هذا إن شاء الله فبعضهم بدأ بتعريف النضاف ومن نضاف إليه ثم بعد ذلك عرف عرف الأصول بالتعريف العالمي اللقبي قال لأن معرفة المفرد تكون متقدمة على معرفة المركب وبعضهم بدأ بكونه علما وقال لأنه صار أصول الثق مثل زيد يعني مفرد لا نظر إلى ما تركب منه قبل التسميل وسيأتي مزيد بص لهذا ثم في تعريف الإضافي من العلماء من قدم تعريف الأصول قبل تعريف الفقه قال لأننا نعرف المضاف أولا ثم المضاف إليه وهؤلاء أكثر الأصوليون ومنهم من قدم تعريف الفقه على الأصول يعني قدم المضاف إليه على المضاف ومنهم الامدي قال لأن المضافة اللي هو أصول نكره والفقه معرفه فالمعرف يتقدم على المعرف لأن المعرف يعرف اولا انت تعرف المعرفه فهذا الذي عرفت به اللي تقدمت معرفته على المعرف فحينئذ كان أسبق وجودا فينبغي ايضا ان يكون اسبق في التعريف فعرف الاملئ ثقها قبل الاصول يعني عرف المضاف اليه قبل المضاف لأن المضاف اليه هو الذي حصل به التعريف وانتقد هذا تقي الدين السبك رحمه الله في المنهاج في الإبهاج شرح المنهاج وقال إن التعريف تعريفان تعريف يقابل التنكير وهو الذي يكتسبه المضاف من المضاف إليه وتعريف يقابل الجهل يعني يعرفه كشيء تجهله وهذا هو المراد هنا ولا يكتسبه المضاف من المضاف إليه أما الإضافة وهي الجزء الثالث فهي النسبة التي بين المضاف والمضاف إليه احنا قلنا صول لو فيها جزءان لفظيان وجزء معنوي الجزءان اللفظيان أصول والفقه كلمه الاصول كلمة الفقه الجزء الاضافي المعنوي هو الجزء الاضافي الذي حصل بهذه الاضافه يقول التقي شكه هي النسبة التي بين المضاف والمضاف اليه ومعنى هذه النسبة كما قال الشوكاني اختصاص المضاف بالمضاف اليه مثل ما تقول غلام زيد يعني غلام مختص بزيد وهذا عبد فلان يعني مختص مخت... يعني انه مختص به فالمراد كما قال الشوكان اختصاص المضاف بالمضاف إليه يعني اختصاص الأصول بالفقه قال باعتبار مفهوم المضاف إليه اختصاص المضاف بالمضاف إليه باعتبار مفهوم المضاف إليه فأصول الفقه ما يختص بالفقه لو المضاف إليه. اختصاص المضاف بالمضاف إليه فهي ما يختص بالفقه من حيث كونه مبنيا عليه ومستندا إليه يعني من حيث كون الفقه مبنيا على هذه الأصول ومستندا إلى هذه الأصول فالإضافة كما يقول تقي الدين السبكي في الإنهاء تفيد الاختصاص، فإن كان المضاف اسما مستقما، أفادت اختصاص المضاف بالمضاف إليه. في المعنى المستقيم، أفادت اختصاص المضاف بالمضاف إليه في المعنى المستقيم. كغلام زيد تفيد اختصاص الغلام بزيد في معنى الغلامية، وكاتب الملك تفيد اختصاص الكاتب بالملك في الكتابة، وإضافة الأصول إلى الفقه من هذا القبيل. هذا تفسكى من هذا القبيل تزيد اختصاص الاصول بالفقه في معنى لفظه الاصول يعني في الشيء الذي اشتق منه هذا اللفظ وهو كون الفقه متفرعا عنها يعني كون الفقه متفرعا عن هذه الاصول وظهر بهذا ان اصول الفقه بالمعنى التركيبي ما يتفرع عنه الفقه ما يتفرع عنه الفقه والفقه كما يتفرع عن دليله يتفرع عن العلم بدليله فكل منهما اصل للفقه ولا فرق بين الأدلة الإجمالية والتفصيلية في هذا المقام فكل منهما يتفرع عنه الفقه وعن العلم به فصار أصول الفقه بالمعنى التركيبي يشمل أربعة أشياء الأدلة الإجمالية والعلم بها والأدلة التفصيلية والعلم بها وهذا ليس هو المصلح عليه يعني في المعنى اللقب العالم ولا يصح تعريف هذا العلم بمدلول أصول الفقه الاضافي ولا يصح تعريف هذا العلم لو أصول الفقه بالمعنى الإضاصي لأنه أعم منه إلا إذا أخذ بعد التسمي قال الذركشي في الوحر المحيط والصواب تعريف اللقبي وليس ثم غيره صاب أن نعرف هذا العلم بالمعنى اللقبي وليس هناك نظر إلى شيء آخر وأما جزءه حالة التركيب فليس لواحد منهما مدلول على خدته إنما هو كغلام, زي كغلام زيد إذا سميت به لم يتطلب معنى الغلام ولا معنى زيد وليس لنا حدان إضاصي ولقبي إنما هو اللقبي فقط يعني يقول غلام زيد هذا اذا قلت غلام زيد هذه الكلمه اذا نظرت اليها من حيث هي اقول هي مركبه من ايه مضاف ومضاف اليه واضافه يعني غلام وزيد و... واختصاص الغلام بزيد هذا حين انظر اليها باعتبار كونها جمله مركبه من مضاف ومضاف اليه لكن لو انني سميت رجلا غلام زيد زي ما اسمي رجل كده عبد الله عبد الله مركب اضافه كذلك غلام زيد انا قلت هذا الرجل سميت سميت رجلا غلام زيد هل يتوقف سهم هذه التسمية على أن أفهم الغلام زيد لا هذا يتوقف لما يكون مركب إضافي لكن لما على علما العلم لا ينظر فيه إلى هذا الشيء يعني مثل زيد غلام زيد مثل زيد وحدها فغلام من زيد مثل الزاي من زيد يعني لو أنا سميته رجلا زيدا فليس زيد عشان تلخبطوش سميته رجلا عمرا وسميته رجلا غلام زيد هذا اسمه عمر أقول لك ما يسمو فلأنت اسمه, اسمه عمرو. وما اسمه فلان تقول اسمه غلام زيد غلام من غلام زيد اللي هو اسمه غلام زيد مثل العين من عمر يعني لا يتوقف فهم هذا على فهم العين لان العين ليس لها معنى وحدها كذلك غلام زيد لما صارت على, من على هذا الشخص لا يتوقف فهمها على فهم اجزائها لان لا ينظر اصلا الى الاجزاء بل صارت ايه كالمفرد مثل ما تفهم الرجل عبد الله وليس عبدا لله وتسميه مثلا محب الدين وهو كاره الدين طيب فلان اسمه محب الدين هل يتوقف فهم هذا الاسم على أناس ما معنى محب وما معنى الدين لا لأن العلم لا ينظر فيه هذا أصل العلم كما قال ابن مالك في الألفية اسم يعين المسمى مطلقا علمه كجعفر وفرنقة فنحن نريد بالعلم برد الكسمية اسم يعين المسمى أنا أريد أن هذا الاسم إذا أطلق يدل على هذا الشط. بغض النظر عن معنى هذا الاسم لو, لو لم يكن علما فأنا أسمي ولذلك الأعلام جامدة يعني لا تدل على المعنى الذي اشتقت منه ولهذا أسمي الرجل ماهرا وليس ماهرا وأسميه عالما وليس عالما وذكيا وليس بذكي وحمارا وليس بحمار يعني لا ينظر أصلا إلى المعاني وإنما ينظر إلى الإيه؟ إلى أن هذا يعين المثمى لذلك زركاجي يقول الصاد أن يعرف هذا العلم بالمعنى اللقبي، بالمعنى العالمي، لا ينظر فيه إلى المرآء التركيب الإضافي، وإنما يذكر هذا على سبيل الاستطراد، يعني على سبيل التكملة والسائلة، ولكن ليس ليس مما يتوقف عليه معرفة هذا العلم، فأصول الفقه في الأصل في الأصل يعني قبل أن يسمى به هذا العلم، انتبه لهذا الكلام، أصول الفiq قبل أن يسمى هذا العلم الذي نشرحه الآن بأصول الفقه كان لفظا مركبا من مضاف ومضاف إليه. وعندنا نسبة معنوية وهي الإضافة اختصاص المضاف بالمضاف إليه ثم نقل عن معناه الإضافة نقل انتهى خلاص نسينا الأجزاء نسينا أجزاءه وهو نقل عن معناه الإضافة إيه المعنى الإضافة؟ الأدلة المنسوبة إلى الفقه الأدلة المنسوبة إلى الفقه ودعل بعد النقل عالما على هذا الفن من غير نظر إلى المعنى الآخر اللي هو قبل أن يصير عالماً. فصار مفردا صار أصول الفقه لما أقول لك أصول الفقه ما تقولش مركب إضافي اسمه إيه تقول هذا مفرد لا يدل جزءه على جزء معنى مثل زيد لا يدل جزءه على جزء معنى المفرد عند المناطق ما لا يدل جزءه على جزء معنى مثل زاي من زيد لا يدل تدل زاي على بعض معنى زيد كذلك أصول الفقه من هذا المقار على من لا يدل جزءه على جزء معنى لأننا ننظر اليه الان باعتبار كونه علما لا باعتبار تونه مركبا من مباصل ومباصل إليه طيب هو الآن علم بالغلبة لقب مشعر برفعة هذا الفن مشعر برفعة هذا الفن لابتناء الفقه عليه وهذا الإشعار اللي هو اللقب ما أشعر بمتحن أو بذنب لكن هذا الإشعار وبالنظر إلى المركب قبل النقل والتسمية به يعني بالنظر إليه قبل أن أنقله علما على هذا الفن وأما بعد النقل فصار مثل زيد لا يدل على رفعة ولا على ضع وإنما يدل على المسمى يعين المسمى صار لفظا جامدا لا يدل على شيء الأصول مثل الزين من زيد لا فرق بين كلمة أصول وبين حرف الزاي من زيد وكل مركب يقول تقييد دين السك وكل مركب سمي به معنى فقد يتطابق معناه حال التركيب وحال التسمية كعبد الله سمي به رجل فهو صادق عليه بالاعتبارين وقد لا يتطابقان كأن في الناقة أن في الناقة سمي به رجل لكن لا تطابق كونه على من على كونه مركبا من مضاف ومضاف اليه فلصب الاصول مما يتطابق فيه معناه حال تركيب وحالة تسمية به من بعض الوجوه حينئذ يكون المعنى اللغوي اعم من المعنى اللقبي لأن اللغوي يشمل الأدلة الإجمالية والتفصيليه والعلم بهما يعني أربعة بها أدلة الإجمالية والعلم بها, والعلم بها. وأما المركب لو المعنى اللي هو المعنى الثاني اللقبي العالمي فخاص بواحد من هذه الأربعة وهو الأدلة الإجمالية. قال السبكي وكلامه مفيد جدا واسمع لهذا الكلام النفيس. لم يوضع أصول الفقه في الأصلح لوضع على الفن. لم يوضع أصول الفقه في الأصلح لكل ما يحتاج إليه الفقيه بل لبعض ما يحتاج إليه. كذا بأهل العرف في تخصيص الأصناء العرفية ببعض مدلولاتها في اللغة. ثم بعد إخراج الأدلة التفصلية وعلمها من الوضع تبقى الإجمالية وعلمها إذا صار إذن أصول الفقه بالمعنى اللقب هو الأدلة الإجمالية للفقه وليس الأدلة التفصيلية. ما معنى المراد؟ ما المعنى المراد بالأدلة الإجمالية قال هي كليات الأدلة هي كليات الأدلة ليست الأدلة المتعلقة بكل مسألة مسألة الفقه يتوقف على الأدلة التفصلية مثل نقول النظر للإنسان محرم الدليل قوله تعالى كل المؤمنين يغض من أبصارهم فأمر بغض البصر والأمر يقتضي الوجوب والأمر بالشيء نهي عن ضده صح؟ يبقى إذن هذا يدل على وجوب غض البصر وحرمة النظر إلى النساء ده كده اسمه إيه؟ دليل تفصيلي أخذت من هذا الدليل الجزء حكم مشألة معينة وهو النظر إلى النساء هذه أدلة تفصيلية هذه وظيفة فقيه الأصول لا ينظر إلى هذا الأصول ينظر إلى الكليات يقول الأمر للوجوب بغض النظر عن أمر معين النهي للتعليم بغض النظر عن نهي معين وهكذا فهو ينظر إلى الأدلة الكلية كليات الأدلة سميت بذلك لأنها تعلم من حيث الجملة لا من حيث التفصيل وهي موصلة بالذات إلى حكم إجمالي مثل كون كل مأمور به واجبا وكل منهي عنه حراما وهذا لا يسمى فقها في الصلاح لأن الفقه في الصلاح كما سيأتي معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالاستدلال من الأدلة التفصيلية وليس من الأدلة الإجمالية. ولا يصلها يعني هذا الدليل الإجمالي لا يصل إلى سقه التفصيل وهو معرفة صنّية الوتر أو وجوبه إلا بواسطة يعني إن الأمر للوجوب أو النهي للتحريم لا أعرف منه عين مسألة حكم النظر إلى المرء إلا عن طريق الإيه دليل التفصيل وأركبه بعد ذلك من شكل قياسي فقيد الإجمال مأخوذ في الأدلة والمعرفة معا وليست مأخوذة في الفقه ولا يلزم من النظر في الأصول فصول الفقه والحكم الكلي متوقف على الأصول توقفا ذاتيا والحكم التفصيلي وهو الفقه موقف عليه أيضا وعلى غيره لكن قد يكون بالتقليد للأصول يعني الفقيه قد يعرف الحكم التفصيلي تقليدا للأصول الفقيه, ليس عنده الفقيه غير الأصولي ليس عنده تقرير واجتهاد في أن الأمر يقتضي الوجود لكنه أخذها مسلمة من الأصول وصار يبني عليها الحكم التفصيلي وبها قال التقي السبكي وبهذا يظهر أن الاجتهاد في الفقه على الإطلاق شرطه الأصول ومعرفتها بالاجتهاد وأما بدون ذلك فيكون مقلدا وإن اجتهد في تفريع المسائل يعني مهما كنت تريد أن تستدل بدليل تفصيلي على مسألة وفرعت واستنبطت وفعلت ما فعلت فما لم يكن عندك رسوخ في أصول الفقه وإتقان له فأنت مقلد أخذت القواعد التي قررها الأصوليون وبنيت عليها فقها ولكنك لست مستقلا بتقرير الادله وهذا غيب عن أذان كثير من المتكلمين في زماننا في الفقه ممن يظن أنه مجتهد بمجرد أنه يأخذ القواعد مسلمة ويبني عليه وما درى أنه لو لم يكن تكن عنده هذه القواعد لم يستطع أن يبني الفقه عليها وهو ليس مستقلا بتقرير هذه القواعد وإنما هو بال على ما قرره الأصوليون ثم بعد ذلك يرجع بعضهم بالدم إلى علم الأصول وهذا ما يكون من أن يذم العلم الذي يبنى عليه فهم الشريعة وأخذ الأحكام منها فقال الفقيس سبكي هذه الكلية داخلة في الجزئيات فإن الكلية الطبيعي موجود في الخارج وفي الذهن في ضمن مشخصاته ففي الأدلة في اعتباران الأدلة ينظر إليها باعتبارين أولا من حيث كونها معينة وهذه وظيفة الفقيه الدليل التفصيلي على حكم مساة معينة وهي الموصلة القريبة إلى الفقه والفقيه قد يعرفها بأدلتها إذا كان أصوليا وقد يعرفها بالتقليد وبتسلمها من الأصولي ثم يرتب الأحكام عليها فمعرفتها حاصله عنده يعني الفقيه الأصولي يعرف بالاجتهاب الفقيه غير الأصولي يأكل الطبخة الجاهزه من الأصول ويأكله الأصولي يعمل طبخة في المطبخ وبعدين يجهله ويتفضل تصبر وده يحط الأكل يبدا يأكل منه بدون هذا الاعداد الذي أعده له الأصول لا يستطيع أن يستفيد شيئا الثاني في النظر الاعتبار الثاني في الأدلة من حيث كونها كلية يعني يعرف ذلك الكلي المندرج فيها وإلا لم يعرف شيئا من أعيانها قال يعني يعرف ذلك الكلي المندرج فيها وإلا لم يعرف شيئا من أعيانها وهذه وظيفة الأصول فمعلوم الأصولي الكلي ولا معرفة له بالجزئي من حيث كونه أصوليا ومعلوم الفقيه الجزئي ولا معرفة له من حيث كونه فقيها بالكلي إلا لكونه مندرجا في الجزئي المعلوم وقال أيضا دليل الفقه مجموع أمرين الأجمالية والتفصلية والأول مندرج في الثاني فكل من علم الثاني علم الأول تقليدا أو اجتهادا ولا يحصل الفقه إلا بعلمهما والأصول بالاول فقط إذا الأدلة لا بد أن ينظر لها بهذين النظرين نرجع إلى كلام المؤلف ولنا عودة مارثة أخرى إلى بعض ما يتعلق بهذه القضية قال أصول الفقه نفسه هذا اللفظ مركب يعني بالنظر إليه قبل ان يكون عالما على الفن مركب إذ هما وما كان من شيئين تصاعدا فهو مركب وتركيبه من مضاف وهو الأصول مضاف إليه وهو الفقه عليه الجزء الثالث اللي هو إيه المعنى المضاف بالمضاف إليه نعم هذا الكلام غير مسلم والصابة لا يحتاج إلى معرفة أجزائه لأنه لما صار علما تنوسية أجزائه لذلك دي غير موجود. كأنها مثل الزي من زي نعم لو كنت أعرف أصول الفقه لا على أنه عالم على هذا الفن أقول صحيح هذا مركب إضافي ولابد أن أعرف معنى المضاف المضاف إليه الإضافة النسبة التي حصلت لكن أنا أنظر إليه الآن نظر كونه علما على فن لو سميت هذا الفن اي اسم غير اصول الفقه اي اسم قلت اي اسم يكتر على بالك فسأعرفه بنفس تعريف اصول الفقه ليه لان انا مليش علاقة اصلا باصول الفقه اصلها ايه قبل ان اسمي به؟ سميه اصول الفقه سمي اي اسم اخر سأعرفه بنفس التعريف ولا يتوقف معرفته على معرفتي جزئين لاني انظر اليه نظرا جديدا وهو انه صار علما على الفن no على المؤلف هنا سلك مسلك بعض الأصوليين في ان يقدم التعريف اللقبي العلمي على التعريف التركيبي اللي هو مركب من جزئين هو لو عليه اصلا لكان كافيا وهذا هو الذي ينبغي فعلا أن يقدم تعريف الأصول باعتبار كونه علما على الفن لا باعتبار أجزائه هذا هو المقصود أصالة من البحث أما باعتبار أجزائه فإن هذا أمر زائد قدر زائد على المحتاج إليه في هذا العلم قال حصول الفقه على, على المعنى العلمي هو العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصلية أولا المؤلف عرفه بأنه العلم ومن أهل العلم من عرف هذا الفن بأنه القواعد نفسها أو الدلائل أو الأدلة مثل ما عرف ابن النجار في شرح الكوكب بأنه القواعد التي يتوصل به لم يقل العلم بالقواعد قال القواعد فعموما هاتان طريقتان لاهل العلم في تعريف علم وصول الفقه بالمعنى اللقب فالآن في المعنى اللقب العالمي لا نظر لنا إلى المعنى التركيب بعضهم انتفت إلى معناه الاسمي وبعضهم انتفت إلى معناه الوصفي المعنى, المعنى الاسمي هو أن تقول القواعد أو الأدلة أو الدلائل والمعنى الوصفي أن تقول العلم أو المعرفه العلم بالقواعد أو معرفة القواعد فأكثر الأصليين عرفوه بأنه القواعد نفسه أو أدلة أو الدلائل منهم الجوين في البرهان هو يعلى في العدة والشرازي في اللمع والغزالي في المفتصة وأبو الخطابي في التمهيد والراضي في المحصول والآمدي في الإحكام والتالي السكي في جمع الجوامع ولهذا قال الشيوط في النظم أدلة الفقه الأصول مجمل لم يقل العلم قال إيه أدلة الفقه الأصول هي الأدلة وابنه مصلح وابن النجار والمرداوي كل هؤلاء عرفوه بأنه الأدل أو القواعد يعني ذهبوا إلى التعريب بالمعنى الاسم قواعد أو الأدلة أو الدلائل لا فرط كل سواء تقول قواعد أدلة دلائل ابن الحاجب عرف بالمعرفة أو بالعين فهذا الثاني ومن الأصولين من عرفوا بالمعنى الوصفي كابن الحاجب والبيضاوي في المنهاج وصدر الشريعة وابن عبد الشكور وآخرين فعرفوا بأنه العلم بالقواعد أو معرفة هذه القواعد اعترض على التعريف بالعلم أو تعريف بالقواعد اعترض لمشهول الذي اعترض به الاسنوي على بيضاوه في المنهاد بأن أصول الفقه شيء ثابت سواء وجد العارف به أم لا يعني اصول الفقه لو لم يعرفها أحد تبقى هي إيه؟ اصول الفقه فكيف تعرفها بالعلم؟ يعني الشيء إذا عرض بأنه العلم معناه إذا لم يوجد علم فلا يوجد المعرف ليس كذلك؟ إذا عرفت شيئا فإذا لم يوجد التعريف فإن المعرف أيضا غير موجود فلما يقول أصول الفقه هي العلم بالقواعد طيب إذا لم يوجد العلم بالقواعد لا توجد أصول الفقه فهذا معترض لأن حقيقة الأصول موجودة سواء علمت أو لم تعلم لو ما فيش طلبة علم عرفوا علم أصول الفقه يبقى أيضا هذا العلم إيه أصول الفقه موجود علم أو لم يعلم ولو كان هو المعرفة أو العلم للازم من فقدان العارف فقدان أصول الفقه ولكن هذا غير صحيح ولهذا كان الاعتراض وديها ثم أسماء العلوم المدولة موضوعة للإدراكات ومتعلقاتها كما ذكر ابن الهما وبعضهم جعل الملكة من مسمياتها لكن أغلب الاستعمالات أبا هذا قال أمير بادشا الحنفي إن حقيقة العلوم إما المسائل أو التصديقات المتعلقة بها او الملكة الحاصلة من ممارستها ويؤيد الاخيرتين تسميتها بالعلم والاول قول القائل علمت النحو والصرف. قال البناني في حشية على شرح المحل على جمع الجوامع اسم كل علم يطلق على مسائله التي هي القواعد الكلية نفس القواعد يعني، ويطلق على ادراك تلك القواعد عن العلم بها ومعرفتها وعلى الملكة الحاصلة من ادراكها يamoحم الناعم نفس القواعد والعلم بهذه القواعد أو إدراكها والملك التي حصلت للإنسان من معرفتها وممارستها ويؤيد الأخيرين تسميتها بالعلم والأول قول القائل والأول قول قال نعم فمن عرف الأصول قول القائل علمت قال فمن عرف الاصول بدلائل الفقه نظر إلى الأول هو نفس القواعد دلائل أو دلائل أو قواعد ومن عرفه بالمعرفة نظر إلى الثاني اللي هو الإدراك إدراك هذه القواعد وأما الثالث فلا وجه له هنا ولهذا كان أقرب الى التعريف اللغوي أن تعرف أصول الفقه بانها أدلة الفقه أو قواعد الفقه أو دلائل الفقه دون العلم أو المعرفة أو الإدراك وإن كان كل منهما شائعا قال العطار الشيخ العطار في حاشية أيضا إطلاق العلم على القواعد أشيعوا في العلوم المدونة يعني الشائع صار عرفا عند أهل العلم أن يطلق العلم على نفس القواعد وليس على معرفة هذه القواعد وابتناء المطالب بأصالة إن إنما هو على المعلوم لأنه الموصل وأما على العلم به فبالتبع. فإذا أطلق الأصول يتبادر ما ينبني عليه أصالة الصحيح ان يعرف أصول الفقه بأنه القواعد نفس القواعد أو نفس الأدلة أو الدلائل وليس أنه العلم أو المعرفة الزركشي كشي رحمه الله في تشنيف المشامع ذهب إلى مذهب آخر قال صحيح بعض أهل العلم عرف أصول الفقه بأنه القواعد وبعضهم عرف أصول الفقه بأنه العلم بالقواعد لكن ليس هذا التعريف أو ليس هذا الاختلاف مبنيا على شيء واحد بل هو خلاف توارد على محلين فكان خلاف إيه؟ لفظي يقول الزركشي الفرق بين المعنى اللقبي والإضافي فاللقبي نقل علما على الفن وصار علما بالغلبة لا نقل فيه فطريقه مختلف عن الاضافي فمن قصد الاضافي فسره بالاضلة ومن قصد اللقبي فسره بالعلم يعني يقول احنا نأتبع بين التعريفين بان نقول الذي يريد تعريف اصول الفقه بالمعنى الاضافي سيقول ايه هي ادلة فقه والذي يريد تعريف اصول الفقه بالمعنى اللقغي سيقول هي هو العلم بالاضلة او العلم بهذه القواعد فمن اعترض بان الاصول هي القواعد علمت او لم تعلم بشير الاعتراض الاسناء والتي ذكرناه غفل عن الفرق بين التعريفين ولم يدرك الصواب فإن الأصول قبل النقل هي الأدلة وبعد النقل وصيرورتها على من صار معنى أصول الفقه علم أصوله فليس خلافا متواردا على محل واحد بل هما طريقان لمقصولين متغايرين من قصد الإضافي فسره بالأدلة ومن قصد اللقب فسره بالعلم بها ولهذا لما جمع ابن الحاجب بينهما عرف اللقبية بالعلم والإضافية بالأدلة ولما عرفه إمام الحرمين في البرهان بالأدلة قال الإبياري في شرحه والإمام إنما أطلقه مضافا إذن اللي قصد الإضافي فسره بالأدلة طيب نحن هنا ومن قصد اللقب فسره بالعلم هنا المؤلف قصد اللقب فسره بالإيه بالعلم فهو كلام متل يعني سائر على ما وجهه الزركش كلام جيد لكن كما قلت لكم الذي ينبغي حتى مع معين كلام المؤلف موافق لما قاله الزركش في تشنيف المسامع نقول بل الصحيح أيضا أنه لا ينبغي أن يعرف بهذا ليه بقى من شوي أننا لا ننظر الآن إلى المعنى الإضافي أصلا وإنما نظرنا إلى كونه علما فنحن ننتقد هذا ونقول لا نظر لنا إلى المضاف المضافي بل صواب أن يعرف بأنه أدلة الفقه ولا علاقة ولا تعويل على كونه مضافا ومضافا إليه قبل أن يصير علما على الفن اقرأ يومك تقول العلم بالقواعد العلم ضد الجهل. هذا تعريف يعني لا يفيد كثيرا لكن فيأتي بيان العلم بعد قليل إن شاء الله فلا نطيل به الآن المؤلس سيادكم معنى العلم بعد ذلك قال العلم بالقواعد ما معنى القواعد قال القواعد هي صور كلية تنطبق كل واحدة منها على دنياتها التي فيه هذه القاعدة قاعدة قضية كلية تنطبق على صور كثيرة داخلة تحتها مثلنا نقول الأمر ليجب هذه القاعدة تنطبق على إيه على كل أمر في الكتاب والسن النهي للتحريم كذلك قاعدة تنطبق على كل جزء من, من جزء من أجزائها كذلك لو قلت الفاعل مرفوع دي قاعدة صح تنطبق على كل فاعل في النغة العربية يبقى معنى القاعدة قضية كلية جملة خبرية كلية تنطبق على صور كثيرة من جزئياتها التي تدخل تحتها تعرف أحكامها منها يعني أنا الآن أعرف أني قام محمد محمد فاعل مرفوع عرفت منين يل انه مرفوع من قاعدة الموجودة عندي مستقرا الفاعل مرفوع يبقى تعرف احكام هذه الجزئيات من معرفة القاعدة الكلية ومن ثم لم نحتد الى تقييدها بالكلية يعني لم يقل في التعريف العلم بالقواعد الكلية ليه لأن الناس فاعدة من الناس فاعدة القاعدة لا تكون الا كلية فلو قاعدة يكون حشوا في التعريف يعني شيء زائد لا حادة اليه نعم ومكمل أن نسلت إلى تقديد إلى بسرورية لأنها لن يكون فيها جبال وننظر في, في القواعد الموصلة إلى التكلاف الأحكام تحتل عباً إلى الموصلة إلى التكلاف الغيرين الأحكام من البلاد والصناع والعين في البينات ومسفال نعم أنا وقال العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط وسكت طب استنباط إيه؟ قال الأحكام الشرعية لنخرج ما لا تستنبط به الأحكام مثل وقال تستنبط بها علم الهندسة وعلم البناء والفيزياء والكيمياء والهيئات والفلك وكل العلوم التي ليست أحكاما فلما قلت العلم تصل بل سندات الأحكام خرج ما لا يتوصل به إلا الأحكام ثم الأحكام أيضا من أحكام لغوية وأحكام عقلية وأحكام شرعية وأحكام شرعية تفصلية فلذلك احتاج أيضا إلى تقييد. فقال الأحكام الشرعية واحترزنا بالشرعية وهي ما استنبط من الشرع أي كان علمه مأكوذ من الكتاب والسنة عن الاصلاحية احكام للصلاحية مثل انه الصلاحية من الفاعل مرفوع مثلا والمصعود به منصوب هذا شيء الصلاحي هل يرجع فينا للشرع يحتاج إلى ذلك الشرعي لأعرف الفاعل مرفوع لا كذلك الاحكام العقلية الواحد نصف الاثنين والكل اكبر من الجزء لا توقف ذلك على مجيء شرع يعني العقلاء يعرفون هذا ولو لم تأتي الشرائع فليست هذه الأحكام مما يراد هنا، وكذلك الأحكام العقلية قواعد قال والعقلية ككقواعد علم الكتاب وعلم الهندسة ونحو ذلك، ثم الأحكام الشرعية منها الفرع منها الأصول فقال الفرعية، واحترز به قال عن الأحكام التي هي من جنس الأصول كأصول الدين ونحو ذلك، فهذا بحث في أصول الأحكام الفرعية وليس فيه. الأصول أو القواعد التي تتصب بها إلى معرفة أحكام أصول الدين علم العقيدة وإن كان كما قلت لكم يستفاد من هذا العلم في معرفة المسائل الأصولية في معرفة أن هذا حلال وهذا حرام ولكن ليس في تقرير أركان الإسلام وأصول الدين يعني لا يستفاد أصول الفقه في معرفة وجود الله وألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته وإثبات النبوة وإثبات أن القرآن كلام الله بالعكس للأصول مستمد من هذا لكن إثبات إثبات للمشائل التفصيلية في علم العقيدة كان يقال مثلا حرمة دعاء غير الله حرمة الذبح لغير الله حرمة النذر لغير الله حرمة الحلف لغير الله أو كراهة ذلك أعرف ازاي الكلام ده كيف أعرف أنه لا يجوز أن تقول ما شاء الله هو شيء مثلا لمشاكل تفصيليه تفصيلية في علم العقيدة لكنني لا اعرفها إلا عن طريق معرفة اصول الفقل لانها أحكام لأنني الان أقول حلال وحرام وكل ما فيه حلال وحرام فإنما مرده إلى, إلى علم أصول الفق لأن علم متعلق بهذا أن هذا حلال وهذا حرام ولا يعرف الحلال ولا الحرام إلا بمعرفة خواعد أصول الفق نعم نعم قال يتوفر إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية ابن مفلح في أصوله قال لا حاجة إلى أن نقول عن أدلاتها التفصيلة القيد هذا ضائع، بلك هذا القيد ضائع، يعني ضائع، فليس لزما، يعني حش، لا فائدة منه. إختفي في التعريف بقولك القواعد التي توصل بين السنباط والأحكام الشرعية الفرعية، ما تقولش عن أدلة التفصيل. يقولون لمن قولش إلا ان الأحكام الشرعية الفرعية لا تكون الا لا يكون السنباطها الا عن أدلة التفصيل. فما معنى تزييد أدلة؟ العلماء يقولون التعريف تصنو عن الحشم يعني التعريف بقدر الحادة لا تذي. ولذلك عدع ترضى على بعض لو زدت حرفا او كلمة ولذلك الكلمة دي او الحرف ده مالوش لازم واقتصر على ما يفيد المطلوب وهذا يعلم الانسان الدقة في التعبير وحسن البيان ولهذا تختلف عبارات الفقهاء عن عبارات المعاصرين غير المتمرسين بالفقه من هذا الوجه الفقهاء لهم ضربة وممارسة بالكلام الدقيق ولذلك كلامهم يوزن بالميزان انما المعاصرون ممكن يقعد يتكلم ويرغي كذا فطر بل صفحات ثم لا تخرج إلا بفطرين ثلاثه تلخيص مما تكلم به لانه لم يتعود على الدقه في تعبير فيقول ويعي ويعيد ويزيد الاعاده وبعد كده يرجع ثاني يقول ويمثل وحشو وردي وتاتي كتب فيها نسخ كثير ومجلدات كبيرة تختصر فيه عشر حجمها احيانا هذا بسبب عدم الدقة والتمرس على كلام الفقهاء ثم يعيبون على الفقهاء أنهم يدققون أن يعني مختصرة ومن قال لكن طالب العلم الشرعي ينبغي أن يكون عقله ضعيفا أو فهمه ضعيفا هذه العلوم إنما تنشط الذهن لأن الذهن سيمارس الكتاب والسنة والذهن الكليل لا يصلح أن يستنبط الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة لا يكون العالم غبيا أبدا لا يصلح أن يكون غبيا لابد أن يكون ذكيا ودقيقا وعنده حدة في ذهنه وإلا سيكون عاديا يعني ليس من أهل العلم الذين يعولوا عليهم فكل عالم راسخ ذكي لكن ليس كل ذكي من العلماء ممكن يكون ذكي وليس منشغلا بالعلم نعم ويعرض ابن مفلح كذلك لأنه أصلا لأن أنا هذا الكتاب من ابن مفلح لكنه الآن يعرض به والصواب أنه كلام ابن مفلح صحيح نعم <تصفيق> هذا رده على كلام ابن مفلح وشوف الأدب يا في الردود يعني لا ذكر ابن مفلح ولا سمى عليه هو بس ايه فلا حاجة لقول القائل لا لا لا يعني ليس هناك مصلحة من تشنيه من ترد عليه إذا لم يكن هناك شيء يتوقف عن هذا خلاص قول القائل ايا كان القائل وترد على القول المقصود الرد على القول وليس على القائل فلا يقول فلا وجه لهذا لي هذا ليه لا وجه لهذا نقول قد يتقاعد عند الادمي قاعده ويستند بها حكما شرعيا لا عن دليل فلا يكون ذلك من أصول الفقه، لكن الحقيقة أن هذا أيضا نوع من أنواع يعني التفصيل الذي لا يحتاج إليه فلا نقول التفصيل لا يحتاج إليه وكلام الموفق مفلح أسد الله أعلم نعم وعلى أنتقى المؤلف إلى النظرة الثانية إلى كلمة أصول الفقه. نحن هنا النظرة الأولى والتي ينبغي أن تكون هي الوحيدة من حيث ابتناء هذا العلم عليها انه اصول الفقه عالما ويذكر بعد ذلك النظرة الثانية هذه على سبيل الاستطراد والتكملة عشان طالب العلم عارف يعني ايه اصول ويعني ايه ثق نعم فهذا اللي الثاني قالوا على الثاني يعني التعريف الاباطي اللي هو سأعرف كلمة الاصول وحدها وكلمة الفقه وحدها هم. الاصول على وزن فعول جمع اصل الوصول جمع أصل على وزن فعول هذا الاصل في اللغه الأصل لغة عرف بتعريفات كثيرة وكلها فيها انتقادات واشكالات المؤلف ذكر او اختار هو قدم شيئا واختاره قال ما منه الشيء اصل الشيء ما منه الشيء قال اختاره الاكثر اي من شأه منه مثل ما تقول اصل الادمي النطفه يعني من شأه من النطفه اصل هذا الثوب القطن او الحريض يعني ايه ما منه الشيء يعني القطن صار منه هذا السوق. هذا المعنى ما منه الشيء يعني الشيء ذا هو الفرع يعني اصل الشيء ما منه الشيء يعني ما منه الفرع يعني الفرع صار منه فبالضمير في منه يرجع الى ايه اصل الفرع يرجع الى الاصل اي ما من الاصل الشيء اي ما كان الشيء حاصلا عنه عن الاصل هذا اختاره الاكثر اي منشؤه منه نحو أصل الآدمي نطفة واصل النخلة نوات اي هي, هي مادتها هذا التعريف الأول الذي اختار وهذا انتقد بأن الواحد من العشرة وليس في العشرة أصل من واحد يعني لو أطلقنا ما منه الشيطان طب الواحد من العشر هل العشر أصل من واحد ها؟ ففي هذا نظر أيضا وهذا أيضا ليس ليس مسلما لأن السبب وجود السبب والشرط وانتفاء المانع كل هذه يستند تحقق الشيء إليها، وليست أصولا للشيء، سبب الشيء ليس أصلا للشيء، شرط الشيء ليس أصلا للشيء، انتفاء المانع ليس أصلا للشيء، لكن الشيء لا يوجد إلا بهذه وجود شروطه وأسبابه وانتفاء موانعه، السنة في وجوده إليها، وليست أصولا له. دل على أن أصل الشيء ليس هو. في كل يعني ليس هو دائما ما يسند اليه الشيء كل احيانا يكون بهذا المعنى لكن انا اريد شيئا مرادفا يعني انا اسلم ان اصل الشيء احيانا هو ما منه الشيء واحيانا هو ما يسند اليه الشيء لكنني اريد الان ماذا ما يكون مطابقا للمعرف يعني اصل الشيء يصح في كل موارده ان يقال كذا لا لا يصح في كل موارده ان يقال ما منه الشيء ولا يصح في كل موارده ان يقال ما, الشيء أن يقال ما يسند الشيء اليه نعم. <تصفيق> وقيل نعم هذا أيضا من التعريف الثالث قال وقيل ما بني عليه الشيء فإن الأصل هو الذي يبنى عليه غيره وقيل ما تفرى عنه غيره وقيل غير ذلك حوالي ستة أو سبع تعريفات كلها يعني منتقله بانتقالات والمهم أن تفهم ان الاصل ما له فرع وما تفرع عنه غيره والفرع هذا قد يكون منه وقد يكون مستندا اليه وقد يكون مبنيا عليه إلى اخره نعم ثم أهمل المؤلف رحمه الله معنى الأصل اصطلاحا يعني وذكر الأصل لغة لو ما منه الشيء ولم يذكر الأصل اصطلاحا وهذا ليس قد لا يقال أنه إهمال يعني قد لا يقال إن المؤلف تركه تقصيرا بل تركه عمدا ليه بقى؟ لأن من الأصولين من قال انا سأتفي بالمعنى اللغوي وأقول أصول الفقه ما تفرع عنها الفقه بالمعنى اللغوي كلمه اصول أو مثلاً الفقه في وجوده إلى الذي أشر إليه المؤلف هنا. ومن الفو... أهل العلم من قل أصول الفقه لا أنظر فيها إلى الأصول بالمعنى اللغوي بل أنظر إلى المعنى الصريح والمعنى الصريح هو الأغلب في إطلاقه الأدلة فتكون أصول الفقه بالمعنى إلى الأدلة فكأن المؤلف لا يختار هذا وكأنه يختار ان أصول الفقه الأصول هنا بالمعنى اللغوي وليس بالمعنى الصريح الذي منه الأدلة. والهم هم قالوا بعد ان عرفوا الاصول بالمعنى اللغوي قالوا ويطلق صراحه على اربعه اشياء او خمسه وبعضهم اوصلها الى سبعه فمن المعاني الدليل اصله كذا يعني الدليل الاصل في كذا يعني الدليل في كذا ومن المعاني الاصل في القياس اللي هو ما يقاس عليه علي. ومن المعاني القاعده المستثنى اراحه الميته من على خلاف الاصل ومن المعاني المستصحب الاصل في كذا التحريم يعني الاستصحاب القديم فهذه المعاني الاصلاحية معاني هل تأخذ في تعريف اصول الفقه الاضافي ولا نقتصر على المعنى اللغوي اللي هو ما يتفرر عنه الشيء او ما منه الشيء او ما سند الشيء في وجودي اليه المؤلف كأنه يختار ماذا ان احنا لا حاز لنا الى تعريف الاصول الصلاحة وانما سنكتفي هنا بالتعريف اللغوي لانه هو الذي يدخل معنا في اصول الفقه ف هذا ولذلك يفصل، لكن منهم من يفصل وهذا المشهور أن يقال الأصول تطلق على أربع إطلاقات أو خمسة الدليل والردحان والقاع المستمرة والمقيف عليه والمستفصلا. نعم. <تصفيق> هنا خلاف طويل بين. لغويين وبين اهل الشرع أيضا هل الفقه بمعنى الفهم مطلقا يعني اي فهم ولا بمعنى فهم الاشياء الدقيقه ولا بمعنى الفهم السريع فمن فهم فهما بطيئا لا يقال فقها يقال فهم ولا يقال فقها ومن فهم شيئا واضحا وليس دقيقا ايضا على التعريف الثاني قال لا الفقه في الاشياء الدقيقه لكن لا يقال فقهت أن السماء فقنا والارض تحتها قالوا هذي مش اقتاجه فقه اصلا ولكن حتى هذا غير مسلم لان صحيح العرب لا تقول فقهته ان السماء فوقنا لكن لماذا لان الفقه يتعلق بالمعنويات لا بالمحسوسات وكون السماء فوقنا والارض احسانا ده امر محسوس مش معنوي فالعرب لا يطلقون الفقه على المحسوسات وانما يطلقونه على المعنويات فالاظهر في استعمال اهل اللغة ان الفقه بمعنى الفهم مطلقا سواء كان المفهوم دقيقا أو جليلا وسواء كان الفاهم فهم بسرعة أو فهم ببطء كل هذا يطلق عليه ثقر ولهذا القرآن قال الله تعالى ما ك... قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وكلام شعيب ليس دقيقا يعتارس فهمه وليس نفيهم لأننا نفهم يعني لم نفهمه سريعا وإنما فهمناه بعد مدة لا ليس هذا المراد لكن يكابرون ويمكنون الفهم مطلقا وكذلك قول تعالى ولكن لا تفقهون تَسْبِحَهُمْ نعم هذا في اشكال هو قال الفقه هو الفهم طب ايه الفهم قال الفهم هو العلم يعني عرف الفقه بانه الفهم نحن هنا لا صحيح ان الفقه هو الفهم مطلقا وهذا الذي عليه استعملت اهل اللغة وجزم به اكثر الاصوليين وليس فهم الأشياء الدقيقة ولا الفهم السريع وإنما هو الفهم ويقال فقه الرجل يعني فهمه وفقها أي سبق غيره إلى الفهم وافقها بالضم أي صار الفقه له سجية والفقيه مشتق من هذا وليس من فقها ولا من فقها وإنما من فقها أي صار الفقه له سجية كشرف فهو شريف وكمل وفضل فهو فضيل مثلا ولكن لا يقال ثقها فهو فقيه بل يقال فاقه كفهم فاهم وسبق سابق وفقها فاقه لكن فقهه فقيه فقهه فقه فهو فقيه كشرف فهو شريف وهذا يفيدك في معرفة معنى الفقيه انه ليس الذي فهم ولا الذي فهم سريعا ولكن الذي صار الفقه ملكة له هيئة مرسخة في النفس بعد ذلك نقول المؤلف يقول الفقه العلم والعلم, والعلم الفقه والفهم والفهم هو العلم هذا أيضا فيه نظر الفهم ليس هو العلم من كل وجه لأن الله قال وإن من شيء إله يشبه بحمده ولا لا تثقهنا تسبحه طب احنا علمنا ولا لا علمنا أنهم يسبحون ولا لا علمنا بهذا الإخبار لكن هل فقهنا لا فعلمنا أنهم يسبحون ولم نفهم تسبيحه فليس الفهم هو العلم في هذا نظر نعم هذا هو الصحيح إن الفهم ليس هو العلم وإنما الفهم إدراك معنى الكلام لأن قد يحصل العلم دون الفهم قد يحصل العلم دون الشق إذا الفهم وإدراك معنى الكلام ولو فهمه في مدة مفطؤلة يعني لا نقيده بالفهم السريع وإنما الفهم مطلقا نعم هذا من التفريقات التي ذكرها بعض اهل العلم بين العلم والمعرفة والعلم والمعرفة يطلقان أحيانا بمعنى واحد ويطلقان بإطلاقين فيقال العلم هو الاعتقاد الجارم المطابق للواقع عن دليل والمعرفة تطلق بأعم من ذلك فتشمل الظن وتشمل الجزم فمن هنا عرف بعضهم الفقه بأنه المعرفة ولم يعرفوا بأنه العلم قال لأن أغلب مسائل الفقه ظنية وليست قطعية قلنا العلم والعلم شيء جازم في إشكال وهذا في مناقشات طويلة جدا يعني تستغرق درسا كاملا ولن لن أطيل عليكم به حرف يعني حرمكم هذا الموضوع العلم والمعالجة محلها في مكان آخر لكن الوجه الثاني في التفريق إن قال العلم لا يس لا ينجم وأن يسبقه جه لكن المعرفة قد يسلق جهل والله أقول لكم مبطوني أمهاتكم لا تعلمون شيء بس مش لازم يعني يقول لا يلزمها لكن المعرفة تستدعي سابق جهل ومن ثم لا يقال إن الله عارف وإنما يقال إن الله عالم أقال الفقه معرفة الأحكام الشرعية معرفة الأحكام احترزنا بها عن معرفة الزوات فمعرفة زي زيد وعمر مش, مش فقه نحن نريد أحكاما وليس ذواتا ومعرفة الأفعال والصفات كالقيام والقعود والبياض والسواد هذه ليس فقها فخرج بقولنا الأحكام ما ليس حكما من الذوات والصفات والأعراض والأفعال إلى اخره ثم الأحكام منها أحكام شرعية وأحكام عقلية وأحكام الصلاحية وأحكام عرسية فلهذا قيدناها بكونها أحكاما الشرعية فصق العلم بالأحكام أو معرفة الأحكام الشرعية وهي ما تتوقف معرفتها على الشرعي احترزنا بها عن العقلية كالحساب والهندسة والطب ونحو ذلك ثم قال الشرعية الفرعية لأن الأحكام منها أصولية كما الشرعية منها أصولية اللي هي علم أصول الفقه وعلم أصول الدين اللي الأصول يطلق على أصول الفقه وأصول الدين فقال بالفرعية ليخرج أحكام الأصولية الحكم الشرعي الفرعي ما هو كيف اميز بين الحكم الشرعي الفرعي والحكم الشرعي الاصلي قال ابن النجار في شرح الكوكب الحكم الشرعي الفرعي هو الذي لا يتعلق بالخطا في اعتقاد مقتضاه ولا العمل به فتح في الدين ولا وعيد في الاخره خليكم معنا افضل لفايده نفيسه الحكم الشرعي الفرعي ما هو لا هو الذي لا يتعلق بالخطأ في اعتقاد مقتباه ولا العمل به قدح في الدين ولا وعيد في الآخرة كالنية في الوضوء الحنفية لا يستدقون النية في الوضوء فمن توضع من غير نية على ماذا بالحنفية اجتهادا أو تقليدا وضوء صحيح ونصلي وراءه ونرش انتصالتك باطلة لأنك تركت النية والنية شرط صحيح نية شرط عندنا لكن ليست شرطا عندنا لو تركها حنبلي أو شافعي أو مالكي لم نصلي خلفه وكانت صلاته باطلا إذا يعني الصلاة ممكن واحد يقف عن فعله بباطلة واحد يقف عن صلاته أشبه باطلا أيوة يرجع بحسب اعتقاده بالجاهده أو بتقليده قال وك وك وك النكاح بلا ولي لو نكح حنبليهم بلا ولي نقول له أحد فاسد لو نكح حنفي بلا ولي نقول له نكاح قطعي العوام لا يفهمون هذا العوام وأشباههم من بعض الإخوة في رمانة الكلام ده عندهم كبير اول يقول لك يا شيخ هو الدين واحد يعني ايه دا يبقى انكهز واحدة كان مصطحي يقولنا الامر يرجع الى اعتقاد الانسان المبني على دليل شرعي اذا كان مجددا او دليل بتقليل لان المقلد عنده دليل اجمالي ان امامي اعلم مني فانا اخذ كلامه لانه هو صفة بيني وبين الشرع وده كلام لا اشكال عليه بل هو مجمع على صحته صحة هذا التأصيل الذي اقوله الان لذلك بعض الناس يجيشنع على طلبة العلم المقلدين في نظري وهو أشد منهم تقليدا وتعصبا يقول له انت لما تدرس مذهب يعني انت ضامن ان كل مسائل الفقه صحيحه على مذهب إمامك اقول له لا والله يبامن بل انا عارف ان في مسائل غلط عشان اريزه بقى اقول انا عارف ان في مسائل غلط يقول له ايه ده وعارف ان في مسائل غلط وابتاخد بيها فامعوا بقى نحكي بتصط الغلط نسبي والراجح نسبي وبعدين الغلط هذا لو فرض أنني اعتقدته أو عملت به فإنه لا يترتب عليه قدح في الدين ولوعده في الأخيرة لأنني لا أعلم كونه غلطا لأن العلم بكونه غلطا يحتاج إلى إيه؟ مقدمات من الاجتهاد ونظر في الأدلة ونقعد نحكي بقى في قصة اجتهاد والتقليد اسبوعين ثلاثة مثلا فهذه الأمور عند بعض الـ الـ الـ الإخوة في زمان غير واضحة في أذهانهم ولذلك ينكر ويستد ونقول له لا انكر في مسائل الاجدهاد ومسائل الفروع لا انكر فيها وكما قلت لكم ان لا فسق في مسائل الفروع الفسق في مسائل الاعتقاد وليس في مسائل الفروع حتى مسائل الاعتقاد ليس كل من اعتقد شيئا حتى في الأصول لا يكون فاسقا بإطلاق وشكل الاسلام يحكي هذا إجماع السلع وكلام ده الإخوة hay Munich quer不起 وعرف的人 какウent rap والله يا إخواننا ان هؤلاء المساكين حتى لا يفهمون كلام ابن تيميه يعني ابن تيميه يحكي الإجماع القديم على أنه لا يأتم من اجتهد في الاصول واستفرغ وصعه فأخطأ حتى في مثال أصول الدين يعني على كلام شيخ الإسلام المعتزلة والأشاعرة وأمثال هؤلاء الذين اجتهدوا وبدلوا غاية جهدهم في الوصول إلى الحق ثم أخطأوه ليسوا آثمين ولا فساقا ولا يقال فلان مبتدع. وإن حكم على هذا القول بأنه بدعة وفسق وكفر كمان فهناك فرق بين القول والقائل والفعل والفاعل فأنا أقول من اعتقد أن الله ليس مستوى على العرش ليس مستوى على العرش كافر ده كلام إيه مطلق إجمالي كده عام لكن فلان الذي يقول توا بمعنى استولى كافر لا ولا حتى آثم أحيانا يعني أحيانا لا يكون آثما مش بس مش كافر إيه بغض النظر يقوله تنزيهن ولا لا أنا أقولك هذا رجل استوعب أو استفرغ وسعه في النظر في الأصول مش في الفروع بل الفروع دي مسألة مفروغ منها أصلا أنا أكلم في بحاجة تانية بل لك لا نال اكبر منها بكثير إن هذا رجل استفرغ وسعه في النظر في أدلة الشرع واجتهد ما أمكنه من الاجتهاد وهو أهل للاجتهاد وأداه اجتهاده إلى انه يكون مب... أشعري وإحنا نقول الاشاعره مبتدعه أيها صح أنا بولوك أنا بولوك الأشاعر مبتدعة ليسوا من أهل السنه يعني أنا لا أستنكث عن هذا القول ونقول ان الاشاعره مخالفون للسلف في مسائل كذا وكذا أيها صح كلام دا كله صح لكن هذا العالم المعين الأشعري لا يلزم أن يكون فاسقا ولا أن يكون مبتدعا ولا أن يكون آثما بل قد يكون من أولياء الله الصالحين زي ما هم كده شبه إجماعا من النووي من أولياء الله معين من النووي وأولوا الصفات فمن أحيانا تضيق العقول عن سهم هذه الأشياء يقولك إزاي يعني واحد يقول الصفات ده إحنا عاوزين نحرق الكتاب بتاع النووي ونحرق الكتاب بتاع ابن حاجر ذا ما حصل ثم قالوا نحرق, نحرق كده فاكح البال ونحرق القرطبي ونحرق مش عارف كذا الله يحرقكم يعني ما أبطيتم لنا شيئا من كتب التراث كل شيء حرق هذه العقول المظلمة التي لا تفهم تظن أحيانا أنه هي دي وأنه هو الحق الذي ينكر على من خالفه فاسمع الآن الحكم الشرعي الفرعي هو الذي لا يترتب على الخطأ في اعتقاد مقتضاه والعمل به قدح في الدين ولا وعيد في الآخرة كالنكاح بلا ولي الاسم ده ده ده لا يترثب الإثم لا مش الأصول مش الفروع بس أنا كمان بقول الأصول وابن يحكيها اجماعا. يقول ده لا اجماع الصحابة الاجماع القديم على ان حتى المخطئ في الأصول من المسلمين طبعا يعني مش زي العنبري إن صح ما قيل عنه أو الجاحظ، لا إنما يقول لك مسلم مسلم اعتقد شيئا خاطئا بناء على اجتهاد أو حتى تقليل سائل. يا مثالة العذر بالجهل فإنه لا يهتم عليه بكفر ولا يهتم عليه بفسق ولا ببدعة باعتبار الشخص المعين وقضية العذر بالجهل دي قضية كبيرة نحكي فيها بعدين إن شاء الله حتى الشيعة شيخ الإسلام لا يقول إن شيخ الإسلام جزم في من هذه السنة بأن الروافض كثير من العوام منهم مسلمون وعندهم إيمانهم بالله اليوم الآخر وإن كان هو قد يكثر بعض علمائهم يتقال إن كل الروافض كفار غير صحيح ليش هذا طريقة الشلف وابن القيم جزم بها ده ابن القيم قال ان من لا نكفرهم كالرافضه والخوارد يعني هو يضرب مثالا لاصحاب البدع غير الكفرية بالرافضه والخوارد الآن بعض المعاصرين لك الأشعارة قصار بعض الغلام من المعاصرين يزعم ان ينبغي أن يكون الاشاعره قصارا ليه عمل جبت التخريب ده من اين يقول لك لأنهم ينفون علو الله وينفون السماء على العرش وينفون كلامه والسلف كفروا من فعل هذا هو السلف كفروا باطلاق ولا كفروا بتقييد باطلاق ثم لما كفروا ما كفروا الأشاعر كفروا المعتزله ولم يكفروا الاشاعره الاشاعره غير المعتزله في كثير من المسائل ومع ذلك الامام أحمد ما كان يكفر اعيان المعتزله في زمانه بل كان يدعو للمأمون اللي هو كان يضربه على الاعتزال يعني يضربه ليقول ان القلم مخلوق ويحمل الناس على الكفر ويسجن العلماء ويقتلهم على الكفر ما هو خلق القرآن كفر به مع ذلك كان يدعو له ليه بقى لأنه لا يكسره يعتقد أنه معذور معذور بالتأويل معذور بالتقليد فقضية الإعذار هذه قضية لابد أن يفهمها طالب العلم لا في, في زماننا هذا اللي كثر فيه الجهل وكثر فيه البدع والمخالفات فلو كان الإنسان يتعامل مع الناس بهذه الحدية لن يبقى معه أحد ولذلك الجماعة لما يخلصوا تبديع البشر يعود يبدأوا نفسهم بقى ما وإحنا خلاص فرغنا من كل الدنيا لنفيش بقى أخر الطائفة بتاعتنا فتنشطر للطائفة أيضا إلى طوائف أخرى وده كذا وده كذا وده كذا وكل واحد يظنوا أنه الجماعة وإن كان وحدها والله بنستعاد نعم لكن المقلد قد يحفظ الدليل قد يحفظ الكتب شتة ولا يخرج عن كونه مقلدا لان التقليد هو أن تأخذ حتى لو انا عارف الدليل لكن كيف استمدط منه الدليل ان اخذ قول القائل من غير معرفته من اين قاله مش من اين قاله يعني كما يسلم بعض المعاصرين يقول لك انا متابع طب انت يا عم المتابع ليه متابع بقى لان انا عارف الدليل عن النشألة حتى لو عرفت الدليل لست لسه مجتهدا يعني ان تحفظ دليل امامك برضه انت مقلد حتى يكون لك استنباط كاستنباط امامك بالملكة التي صارت لك كما هي لامامك يبقى انت كده خلاص بقيت مجتهد لكن دولين تدوني لا والله انا متابع مش مقلد ماشي يعني لا مشاحتة في الوصلاح انتم متابعون احنا مقلدون بس كلنا في الهوى ثوى يعني لا فرق بيننا في الحقيقة ان قال قد يحفظ الدليل كما يحفظ الحكم قيل ولو حفظه ليس من اهل الاستدلال قلت لكم علي بن المديني يحفظ الدليل ويعرف العلم وشيخ البخاري والبخاري يرجع اليه في هذا العلم ويقول علي بن المديني احمد حجه بيني وبين الله قال ابو بكر بن ابي شيبه لا يقال لاحمد من اين قلت لما احمد محمد يقول حاجه ما نقولوش انت جبت الكلام ده منين ناخد الكلام بتاعه ونسكت و أبو ابو بكر بن ابي شيبه علي بن المديني يعني دول اعلام اهل السنه يعني دول اعلام السلف يعني لما الآن الانب ثلاثيه انتقاله وثلاثيه هؤلاء يبقى الخلل في فهمك انت لما كان عليه السلف نعم الفقيه. مش الفقيه من حفظ الخ او حفظ مسائل الفقه لا. من حفظ هذه المسائل وعرف استنباطها من الادلة يعني عرفها كذلك عرفها بانها مستنبطة من الاحكام الشرعية يعني مش عرف المسائل تقليدا ولا عرف المسائل حفظا ولا عرف الأدلة وانما عرف كيف يستمبط هذه المسائل من الأدل فصارت هذه المسائل معلومة عنده من ادلتها تبال فقيه انما الادله معلومه من غير مسائل او المسائل معلومه من غير ادله ليس فقيها نعم مشايخ مين بقى مين مشاهير المشايخ دول 1200 الجد مسجد الدين والولد عبد الحليم والحفيد احمد شيخ الاسلام احمد بن عبد الحليم بن عبد السلام مسجد الدين عبد السلام الزيتانيه الدين. صاحب المنتقى وولده عبد الحليم والد شيخ الإسلام وحفيده ابن سامي يعني حاجة والله اللهم استعاد نفى الله يرزقنا ذلك وأولادنا شوفه ما يبقى الجد مين والولد مين والحفيد مين حتى قيل ان الوالد اختفى بين ضوء الشمس والقمر يعني قالوا الوالد ده كان عالم كبير ماذا بيه شايفك شايفه قالوا عبد الحليم ده كان عالما كبيرا لكن هو اختفى بالأسف يعني ضوء الشمس والقمر ضياء الضوء اللي في النص له، المجد ابن ثامية غطى على ال... لكن في النهاية حتى لو قلنا ابن ثامية غطى على ابيه فالولد من كسب ابيه يعني كل اللي ابن ثامية بيعمله في ميزان ابيه الذي هو عبد الحليم رحمه الله وهذا ايضا في ميزان جده الذي هو عبد السلام ونسأل الله يرحمهم جميعا هذا بس خلينا, خلينا ناخد كلام المشايخ بتاع مصابقة المشايخ ونحط فص قدام المشايخ بتوعنا برضو نقول لهم يا مشايخ المشايخ القدام قالوا المشايخ القدام قالوا إن الفقيه من له أهلية تامة يعرف الحكم بها إذا شاء مع معرفته جملا كثيرة من الأحكام الفراعية يعني عارف مسائل كثيرة جدا موجودة يعني مطلع على كتب الفقه وعارف المسائل صحيح مش مسائل معرفها كلها لكن عارف إيه جملا كثيرة يعني حاجة كده كثير جدا وحضورها عنده بأدلتها الخاصة والعامة المثال موجودة ذهنه الأدلة الموجودة التفصيلية موجودة والأدلة الإجمالية موجودة عارف الأشول وعارف الفقه تيجي حضرتك تقول أنا فقيه وانت ما قرأت كتابا في الفقه من أوله إلى آخره واحد يسمى من يعني على عادتي لا يسمى أحدا لكن واحد ممن يشار إليه بالفقه في مصر من المعدودين جلس معي مرة في مجلس وتفرق الكلام إلى الفقه فهو واخد باله مني يعني هنا يقعد فيقول لي انا لا انظر في كتب المذاهب الاربع اصلا يعني ما اخدش فقه من كتب المذاهب الاربع ولا يا عمه ادن من طين وادن من عجين ولا كأنه قال حاج بس الحمد لله يعني هو ثبت ما في نفسي اذا كنت لا تنظر في كتب المذاهب الاربع بس زي فقه يعني الذي فاتك من الفقه اكثر بكثير من الذي حصل لك والذي حصل لك غير مظلوط منه أصلا لأن المذاهب الأربعة هي التي قفضت وهي التي اضلطت وعرفت أصولها وقواعدها وطرعها فيجي انت تدخل بكلام الشوكاني ولا غير الشوكاني مش مذاهب مظلوطة ليست مذاهب مما جرى عليه عمل المسلمين فالحمد لله يعني أنا أقول في نفسي الحمد لله أكدت وثبت ما في نفسي وخلاص مش هنزعك بقى في أن انت فطيه وأن انت علامة كل ما شئت بعد ذلك فهذا كلام رجل يقول, يقول في مقام الافتخار يعني يفتخرون بأنهم لا ينظرون في كتب المذاب الأربعة، والله المستعان. نعم. <تصفيق> ولهذا ما لم تستحضر النيه في طلب هذا العلم كما قل أنك قائم بفرض، قائم الله تعالى بفرض من الفروض في تعلمه وفي تعليمه. انت انت جاي الدرس النهارده وتيجي المره الجايه بقى في نيتك انك ذاهب لاداء فرض ولما تعد تدرس هذا العلم ينبغي ان تستحضر هذه النيه انك تقوم بفرض حتى تثاب على هذا العمل لان ثواب مرجعه الى الاحتساب وهذا ينبني على معرفة قدر ما تطلبه واهميته عند الله عز وجل نعم كأن يرجع الأمر إلى خلاف اللطم هو فرض عين للاجتهاد يعني كل من أراد أن يكون مجتهدا ففرض عليه أن يتعلم الأصول ولكن ليس كل الناس يكون مجتهدا فليس فرض عين على الناس أن يكونوا مجتهدين إنما هو الاجتهاد فرض كفاية والأصول شرط لفرض الكفاية الذي هو الاجتهاد فرض فمن ادعى أنه مجتهد من غير علم بالأصول فهو آثم إجماعا من ادعى أنه مجتهد ويتكلم في الدين كلام المجتهدين من غير علم بأصول الفقه فهو آثم إجماعا وكذلك اللغة كما قلنا في الدورة السابقة نعم هذا آخر بحث في نذكره اليوم هل يقدم علم الفقه على علم الاصول ولا ندرس علم الاصول الاول في هذا خلاف المؤلف اختار ان الفقه مقدم قال معرفة الفروع وهي الاحكام الفقهية مقدمة نجوبا وقيل ندبا على علم الاصول يعني في يجب ان تتعلم الفقه اولا وقيل يندب قال القاضي وغير إذ, معرفة وغير اذ معرفة العبادات والمعاملات ونحو ذلك ناشئة عنه وقيل الاصول هذا اللي قال عنه قيل هو الذي قدمه في الكوكب المنير ابن النجار قال والأولى وقيل يجب تقديمها عليه يعني تقديم الأصول على الفقه أن تدرس علم الأصول أولا قبل أن تدرس الزقه طبعا لا أظن أن الخلاف يأتي على معرفة فروض الأعيان في الفقه معرفة ما تصحبين عبادة والمعاملة هذا مقدم لأنه فرد عين لكن الزيادة على هذا نقول الأصول مقدمة عليها لذلك لا ينبغي أن يظن الإنسان سنوات يدرس الفقه ولم يقرأ شيئا في الأصول هو الآن متعرض للإسف ليه؟ لنحن كل يجب تقديمها على قول وقيل يندب وقيل يجب تقديم الفقه وقيل يندب على كل حال لا يصبح أن تكون طالب علم للفقه ولست من أهل معرفة أصول الفقه قال أبو البقاء العكبري أبلغ ما يتوصل به إلى إحكام الأحكام أبلغ ما يتوصل به إلى إحكام الأحكام إتقان أصول الفقه وطرف من أصول الدين ف. ما يحصل الإنسان ملكة في الفقه مثل معرفته لأصول الفقه وإتقانه لأصول الفقه نعم. وقيل الأصول أي معرفة ومقدمة على الفروع قاله ابن البنا وابن عقيل وغيرهما لأن الأصول تنشأ الفروع عنها والله تعالى أعلم نكتفي بهذا القدر